بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذي من منه الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة رسولهم من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيما وما وَيَوْمَ يُنْفَخُ وَذَلِكَ إِنَّ في خَالِدِينَ فِيهَا هم إِنَّ